ف س أ ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال ا له احبه قال يا رسول الله اني أ س أ ل الله أ ن يحبك كما أ ح ب ه ما في وصف اعظم لي الحب أ ع ظ م هذا الوصف قال أ س أ ل الله أ ن يحبك كما أ ح ب ه ثم مضت أ ي ا م و تفرج ع النبي عليه الصلاه و السلام ثم حر مات يا رسول الله وقال ل ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا يسوع لك الا ت أ ت ي بابا من أ ب و ا ل ج ن ه إ ل ا وجدته أ م ا م ك قال لا يا رسول الله و ك أ ن الرجل يقول هذا أ ح د كريم مصاحبته هذا أ ر ف ع عندي و أ ن ف ع من جلدته معي وحضوره و ذ ه ا ب أ ن ه مصيب عظيم كما قال علي بن ح س ي ن لما سئل قيل له ما تقول في موت الوالد قال موت حادث قال قيل كما تقول في موت الزوج قال عرس جديد قيل كما تقول في موت ا ل أ خ ذ قال كسر ج ن ا ح قيل كما تقول في موت الولد فقال ذ ل ك ت ر ح بن فؤاد لا ينتهي ابدا ل ذ ل ك كان يحدث اصحابه بعظم الثواب المترتب عليه ولما أ ق ب ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ولده ابراهيم وقد كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام محبا له وكان يبشر أ ص ح ا ب ه كما ص ح ي ح لما ولد ابراهيم صلى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام باصحابه فجرت مرتبه اليه قال اشعرتم انه و ل ت لي الليل ة ق ل ا م وقد س م ي ت م على اسم نبي ب ر ا ه ي م وكان فرحا به م س ج ر ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلما دعن النبي س ل ى ل ل ه عليه وسلم الى الولد ورفعه عليه الصلاه والسلام بين يديه والى نفس الولد تقعقع في حلقه يعني يشرق وهو ف ي ن يدي ابي ارحم الخلق بالخلق رسول الله عليه الصلاه والسلام فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر الى ولده وتمده كبده بين يديه وتقطر دموع عليه الصلاه والسلام فقال عبد الرحمن بن ع و ف يا رسول الله تبكي تبكي قال يا عبد الرحمن إ ن ه ا ر ح م ة إ ن ه ا ر ح م ة يعني هذه ر ح م ة في قلبي للاسعم وانما م ب ا ل ك إ ذ ا كانت هي ر ح م ة الولد ولما دخل عليه الصلاه والسلام ق ل م ه لبعض نساء ا ل أ ع ص ا ب بشرتهما عليه الصلاه والسلام بانه ما من مراده تقفل ثلاثه للولد الا دخلت الجنه الى رسول الله والاسلام قيل وقال وللاسلام وفي ن و ا ي ه قيل ولا واحد قال ولا واحد فنحن اذا تلمس الانسان حلاوه أ ن ترتب على مصابه كان عليك عند ذلك المصاب ولذلك عمر عبد العزيز كان ابنه عبد الملك كان أ ح ب الخلق إ ل ي ه ولما تولى عمر عبد العزيز وخاطب الناس وبيعوه بكلافه مع عليه الى ا م ي ت م و أ ر ا د يرتاح فقرر أ ق ب ل يده ابنه عبد الملك قال يا ابت ي تنام والناس له مظالم تنام والناس ل ن د ه قضايا تنام و جعل يلوم أ ب ا فهو ولد وناصح فلم ي ن ب غ أ ان مات عبد الملك وهو س ي السادسه عشرين من عمره فوقف عمر بن عبد العزيز عند قبره واتى عليه قال والله كنت نعم الولد ونعم الوزير ونعم المستشار فلم يرويك قال ما بدك لا تبك يا امير المؤمنين فقال ان حلاوه الثواني على المصيبه انستني شده المصيبه والسلام. إذا ر وحسبنا ف ي ة ي و م ا ل ق ي الله م ما ة يكتيج عليه ا الصلاه والسلام د و و ن فانه ل صلى الله أسفاهم عليه وسلم ح ب ن ا ر س ل الله لإحنا إحنا يعني تصرفه بين يديك القاسم يوفي في حياه ت وفي حياته وفي امراه توفي في حياته وتوفي في الاتاج وجسد عثمان ايضا زينب وممكن في حياته عليه الصلاه والسلام منهم من حضرتها ومنهم من كانت في حضر يحضر ولم يبقى عليه الصلاه والسلام من ابلته فاق فلو كان بقى الاولاد عزا وشرفا في حياته و أ ن ينزعه الله جل و علا على هذا المصاب و نسال الله سبحانه و تعالى ب ب ا ر ك لنا في ذرياته و ان يصلح لنا أ و ل ا د ن ا يهب لنا من أ ز و ا ج ه م ذريات القران ا ع ي ن و أ ن يغفر لنا عبد الملك المشيد صلاه و تشهين و أ ن يرفع درجته في المنديين و يحققه أ ه ل السابقين في الغابرين و ان يصبر اباه و أ م ه و أ ه ل ه على كراه و أ ن يبارك وجل وعلا في اخوانكم وان يحمد الله تعالى ع ل ك م